A'udhu bi Allahi min al-Shaytan rajim Bismillahi al-Rahman Wal-Qur'an hakim Inna kal min Ala Siratul Mustaqim. Telah Allah Azza wa Jalla mengurangkan untuk mengurangkan kaum yang mengurangkan anaknya, maka mereka tidak berbalas. Telah Allah Azza أعناقهم أولى لهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدوم ومن خلفهم سدوم فأوشيناهم فهم لا يبصرون. Wasaun عليهم, Aa dzulatum, Amlamtun dzulhum, La yaminun. Innama tuzul manitba azkhir, Wa khushir Rahman bil ghib. Fabashiru bimaufiratu, Wa ajil Munuhi al-mauta, dan kita tulis apa yang mereka berikan dan apa yang mereka dapatkan, dan setiap perkara kita hitung اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرحمن Shayin in alum illa takzibun. Qaloo Rabbu na ya'lamu inna ilaykom la musalun. Wa ma'alaina illa al balaw mubin. Qaloo inna ta'tiyouna bikkum. La ilham ta'ala hula naujuman akum walaymasan akum minna azab alim. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِذُكِمْ طُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْتَرِفُونَ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 إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومه من بعدي من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد Ma ya'ti him min rasoolin illa kanu bihi yaspahzi'oon Alam yaro kama ahlakna kablahum minal kurooni anna hum ilayhim la yawji'oon Wa in kullu lama jami'u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 سمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أَفُوسِهِم وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ وَآيةٌ لَهُمُ اللَّيلُ نَسْلَخُ مِنْهُنَّ فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دولاه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 يا مكبون وإن شاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين.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 فقوم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تطعموا ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون Salam.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 Yuslowa al-Yum bimakun tum takfurun. Al-Yum nakhdimu ala afwaihim, wataklimun aidihim, watashhadu aurjulhum bimakanu yaksibun. Walau nashaulatmasla. مَا قَصِيرَات فَاِنَّ مَا يُصِرُّوْنَ وَلَوْ نَشَاؤُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُوْنَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُقِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ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 عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من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 شاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نعم فإذا أتتم منه تقول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 فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ